ایا لچې یما مې فال غایونی ترک دې نه یاته ترک دې نه یاته ترک دې نه یاته اایا لچې یما وار گایونی دلت کی دا یاما اوحش علی الدار ابکی و نزکی مَا خَلَّتِينِي وَحْدِي دَمْعِي هَمِيَة فاطم أنا أدعو من يا والي يرد علي شوف عيوني ما كان إخفالي بلا أنوار تصب في دفني دم قلبي احتاج يا فضى وديني لفاطن أم الأئمة وحشني صدرها ليضمي بكل رحمة وامتي يا أسماء القبرها وديني يمة أنوحي وأبشي والعدي زناب اني يومة بنيتش قومي وشوفي علومي دمعيه مان بقبرت يا يومة ضميني ضميني بقبرت يا يومة ضميني ضميني تركي ینای تاما ترکتینا یتاما ترکتینا یتاما ترکتینا یتاما بیا رزیا یوما نپار گایونی بیا دارکینه یا ونور الديانة باب الرسالة عطار هجمت الاعادي وقوم الندى انات عليه رايح يبكي على جلال الشوقين آتار على هاللي صار ورا هالباب وهجماتها اللي قوم بفع عين ما لا تدعي تتظل بصمه غمر على الاسمار وي ينوح دمها عبال الجدار اللي عصروها يا ويلي يما عيالك فيهم ينوح بدمهم يضل الميل عن يا احبيه بقلبك يا يمه احسن ومنه يا يمه بعدك يسليني ومنه يا يمه بعدك يسليني تركتنا يا تعمى تركتنا يتعمى تركتنا يا تاما تركتنا يا تاما <تصفيق> خيارت يا يمه من فارق عيوني خيارت يا يمه من فارق عيوني تركتنا يا قلب دارك يا يما عاني نظرت يتيم الفارق امه واتصب جفوني والغامة دموعي اشوفك شخصك يجيني امدي داني وصدي بعاني وضميني و لما انا اقبل بالدمعين ينزل تخليني أنا الحسن لا تتركيني يا يم وحدي أنا اللي جنتي تحضنيني وتجيني عني وتتركيني يا زجية مفطورة جبدي حجبتي يجفيني ابعد ما تجيني تسليني بحضري يما هو عذيب همنا وهديني ونظمه عيونك يا بعيوني ولطمه عيونك يا ليت بعوني <تصفيق> تركتينا يا دمع <دعمى تصفيق> تركتينا يا دمع تركتينا يا دمع تركتينا يا دمع يوني ياكيني يا تمام ياكيني يا تمام ياكيني ومن نسمع صوت اليتامى يضج بحنيننا على رت حيار المصابه ويني دبعانينا رايت شفت اللي جرا لي يا حزينه قلت اطفالي لكن امالي ضايعني نرجيه الرحمه ترضكين تعذبيني ابطر امتى تجينا جوانا انوار البتوله بظلم صرنا وخلى ايادينا اوجنا بضعه نبينا فجعوا من من لا ام محسن كل شاهدني وقلبي بصدعة وبخدي دمعة يا ضيعاني وكل من يناشل للزهرة وديني وكل من يناشل للزهرة وديني تركتنا يا تامان ترکټینه یا د امام ترکټینه یا د امام ترکټینه یا د امام بیا لري چای عمر په بارنګایونی بیا لري چای